كتاب الحكيم هدوء ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفلحون.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 يا أتمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عِلْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدَوً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ